أي بقايا النور أي بقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش وفي يدك النميم أي بقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش هو في يدك النمير قد مر في ذهني حكاية مسجد بالله من هذا التناسي يستجير فاتشت حين دخلته عن مصحف فروتن طرف تشوق مضنا حسير ايت بته يا انت قاسم حرصهم اجزاء مصحفهم فصا حبي حتى ما يبقي الظامئون بحاجه للنهل من نور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 في مسجد منها تهادت قصه العشر الاخير لو يدري كل انسان قيمه مصحف يهديه للدنيا لها نبيها العسير ان ضاع حكمه ترجمل وراء وقف كأن الشمس ليس تغيب عن رؤياه والدنيا ترى فيها البشير فلربما اكتسم الهدى لعوالم كانت تقاوم جهدها نفس المصير هذه خيوم النور هل من ممسك فالكون في عطش وفي يدك النمير وقف كأن الشمس